التسجيل الحادي والعشرون استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الرسالة باء النبوة تاء الرسل ثاء الأنبياء